بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محذة إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم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 بل قالوا أطراط أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمْ وَمَوْعِدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَصْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَ شَأْنًا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْغَدُونَ لَا تَرْقُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا قَامِدِينَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا قَامِدِينَ وَمَا قَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالارْضِ وَمَا بَيْنَهَا مَلَاعِبُ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُ وَلَتَخَذْنَاهُ مِن مَّدَنِنَا إِن كُنَّا فاعِلِينَ بَلْ نَقذفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِق وَلَكُمُ الْوِيلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ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 وجعلنا في الأرض رواسي أن تميذ بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء تقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍّ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ الشَّرُّ وَالْخَيْرُ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ قُلْ قَلّ إِنْسَانٌ سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون أن وجوههم النار ولا عزيز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 يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم مغرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يتطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بَل مَّتَاعَنَ هَؤُلَاءِ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّىٰ قَال عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُقَصِّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُم يُغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِوَاحِدَةٍ وَلَا يَطْمَعُ الصُُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 ذِكْرَى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَٰذَا بِكُم مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ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 وقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قَالَ قال رَبُّكُمْ ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جدادا إلا كبيرا لم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن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 قال بل فعله كبيرهم هذا فاتألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء قَالَا أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَمَن يُسَرْعُ آلِهَتُكُمْ إِن كُنتُمْ فاعلين قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ مُلْأَئِكَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَافِلَه وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَوْ حَنَا إلَيْهم فعَ الخَاتِ وَإقَامَ الصَّلَاتِ وَإتَأَزَّكَ وَكَانُ للَناَا عَابدين وَلُوطًا آتَنَا محُكمَم وَعم وَنَجَّينَهُ مِنَ القَرِيَة ِ كََ التَّمَل الْ الخَبَاءائِ 119. وإنهم كانوا قوم تول فاسقين 110. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين 111. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم توئن فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين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 وَلِسُلَيْمَانَ نُرِيحَ صَفَتًا تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَرْصُون لهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ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 معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون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 وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربنا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوا لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها, وجعلناها وبنها آية للعالمين إن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 فلا كفران لسعيه وإنا لَهُ كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي رَفْلَةٍ مِنْ إياكم وما تعبدون من دون الله خصب جهنم ما آتم لها واردا لو كانها اولى ان هثم ما وردوها وكل فيها خالد لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حتيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم وتتلقاهم هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوما تطوى السماء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 وَلَوْ فَكَّلَكُ الأَذَاءُكُمْ عَلَا تَوَاءَ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ مِنَ القَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعَنْهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَكَايِدُ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ